وما أصابكم من مصيبة فإنما كسب أيديكم ويغفر كثير وما أنزل من جزيرة في الأرض ما لم يذل الله موليا ولا نصير ومن آياته الجوارف في بحرك الأعلى إن يشاء يسكن فيه حقا ولا يضادك على ظهره في ذلك آيات أو مدقه إنما كسب كثير ويعلم جاء في ما من وَرَبُّهُمْ عَلَيْنَا قَاشِيَنٌ مِّنْ لَّدُنْهُ نُزُلٌ مِّن رَّحْمَةٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْقَاسِمِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ لَا خَوَادِمَ لَهُمْ فِي <تصفيق> الْآخِرَةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ مِن رَّبِّعَذَابًا نَّكِيرًا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ يَسْتَجِيبُونَ لِرَبِّهِمْ قبل أن يأتي يوم لا لهم من الله ما لكم من منجأ يومين وما لكم من نجيل فإن أعرضك ما أغسرناك عليهم حقيوة إن عليك إن البلاد وإن لا إذا أغرب الإنسانا إلا رحمة فريح بها وإن تصرهم سيئة لما قدر أجيبه فإن الإنسان كفور لله منك والأرض أغرق ما يشاء يا من يشاء من الكتاب ولليمان ولكن جعلناه رضا نهديه من نشاء من عبادنا وإنك لك اهدني إلى سراط المستقيم سراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا, إلا الله تصير الأمور حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعدهم تحفظه وإن لهم من الكتاب لدينا العربي وقربوا عنكم كفر سبحانه وقوموا قاموا سبين وكان من نبيه في الأولين وما يأتيهم من نبيه إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطر شور مضى مثل الأولين ولئن زادتهم الفرق السماوات والأرض ليقولون فرقهم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدعون وجعل لكم فيها سبنا لعبكم تحترون والذي منی بن دن میان کتابی که تو پرچم و دریا پرکن آزوار جبران آوازان را من فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَوْعِدِ الرَّحْمَنِ وجعلوا مَا تَنَاوَلُوا وَلَمْ يَذُوقُوا وَصَدُّوا عَنِ الْمُتَّقِينَ أَوَانَ يُنَشَرُ صَوْتُهُ مِنْ خِصَامٍ وَيُرْهِقُ وَجَالُوا الْمَرَايَا الَّذِينَ مَا هُمْ لَا يَغْرُبُونَ أَمْ آتَيْنَا حِطَابًا نِّلْقَوْهُ قال تفوها إلا وجدنا آبانا على أمة وإلا على آثار المقتلون قال أولا شكر بأهداف ما وجدتوا عليه آثارهم قالوا بما أرسلوا به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإن قال إبراهيم إن الإبرار مما تعبون. إلا الذي فقرن بهم سهلاً وجعلها كلمة رغية في أغنيه لعلهم يرجعون بل متى جاءوا إلى أهل حتى جاء ملحق ورسولهم ولمَ جاء ملحق قالوا عند قالوا سحر علي هذا سحر وإنا بكتور وقالوا لأولئك الذين قالوا أهم ي قوسنا رحلة رب رحنا قسمنا بانهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضه درجات من يتقوا بعضهم والله صفيقا ورحم الله ورحمه ربك فمن منها يجمع ونولى ان يفور الناس ثم توالت فجعلناهم لمن يقر بالرحمن للمؤمن سقوطا من غبطه ومعالي عليها وهو ولبيوتهم أبواب. أبوابا وسرورا عليها يبتجئون وزفرك ومن كل ذلك لما متاعوا حياة الدنيا والآترة عند ربك للمتقين ومن يعجو عن ذكر المحمد المقيد بهم شيطانا وهو له الطريق وإنهم ليصدوا وَرَأَى سَمُورًا أَنَّهُمْ حتى فَاتَّجَهَ إِلَى جَهَنَّمَ وَيَا مُتَبَيِّنُ وَبَيْنَ الصُّعَدِ الْمَشْرُوبِ طَرِيقًا طَرِيقَ وَلَيْنًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ نَارًا لَّهُمُ الْأَبَدُ وَلَن تَمَنَّعَ عَنْهُمْ عَذَابُ مُشْرِقٍ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ وَيُؤْثِلُ أَوْ دَخَلَ النَّارَ يَوْمَئِذٍ تَرَاهُ عَلَى الْيَقِينِ بَيْنَمَا دَعَا النَّادِيَةَ فَيُنَادَىٰ مِن مَّوْطِئِ أَوْ يَعْلَمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ لا تمسك بالله وحيًا لك إن على صراط مسلٍ وإنه لا وإنه لذكر لك ولطومك وسوف تسألون وأسأل من أرسلنا من عقامنا من رسلنا أجعلنا من هدون الرحمن يا عليمة يعظمون ونقد أرسلنا نوسى بآياتنا إلى فعر وملئين فقال إنه رسول رب العالمين ولما جاءهم بآياتنا إذا هم من منها يضحقون وما من, من آيات الله أكبر من أختها ما من عذاب العلم ونفعون وطعنوا کش امروزه و نه در پیام خوبی پولی آقایانی سنی ملت میسواهندیم آنها را تجربه درکی اگر آن را بیامنها اهل نبی هم مهیم و نه کنیم. إنهم رقی علیه سرکیه دبی من بَذَلْنَاهُمْ سَرَفَهُ وَمَثَلًا مِّنَ الْآخِرِينَ وَلَمَّا غُرِبَ الْمَطَرُ يَمَرَكَالَ قَوْمُ كَمْ هُوَ يَسْطُونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا قَيِّمًا نَّظَرَبُوا فِيهِ إِلَّا جَدَلًا فَهُمْ أَهُمُ الْفَصْلُ وَهُمْ إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ إِمَّا لَعُرِضَ الْأَمْرُ عَلَى إِلَهِهِمْ مَتَرَبَ بَنِي لا يظنون وانه نعيم للساعه فلا تنتهون بها وقد منعوا منها صلاتهم مستقيم ولا يصدنكم شرطان انه لكم وعده مني ولما جاء عيسى بن مريم قال قد جئتكم من عند الله وليبين لكم تختلفون فيه الله وان اعلم الله هو ربي وربكم اعبدوه ما لكم من صلاتهم من بين قوم هل يمرون إلى الساعة أنه تأتيهم و تدمرون لا يشعرون أن أخذنا معمئذ بعضهم لبعض عدوهم إلا المتقين يا عبادي لا خطم ولا أمنتم تحسنون الذين آمنوا وكانوا مسلمين ما و آنان می آقاییم و در جنت نهی اولیم و هریم آبیم نا من نحسبوا ان ما نسمع صنه ورجوا مبدا رسولنا لديهم يقرون قد اهل كانوا اول العابدين سبحان رب السماوات والارض رب الرحمه لا يسكون بدرون الذي العليم الذي له السماوات وما بينهما وَرَأَىٰ إِنْسَانًا قَدْ خَرَجَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَأَنَّهُ كُنَّا نَبْصِرُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَقِيلَ يَا رَبِّ وَقُلْ سَلَامٌ قَشَوْفًا يَعْلَمُونَ آمِينَ وَالْكِتَابِ إِنَّا أَنْ يَنْسَلْنَاهُ فِي لَيْمَةِ الْمُبَرَةَ بِنْ إِنَّا كُنَّا مُوْدِنِ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَنْمِ حَكِيمِ أَنْرَمْ مِنْ عَيْدِنَا إِنَّا كُنَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ أَوْ فِي السَّمَنَوَاتِ وَالَرْضُ لا إله إلا هو يحي ويبين ربكم رب آخركم الأولين بل ممكن شكيه يلعبون قد تقل يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى نأس, يغشى ناس هذا عذاب أليم قبلت شفعنا العذاب إلا مؤمن ألا لهم ضرر قد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا عنه مجمون إلا كاشق العذاب قليلا إنكم عائدون يَا مَنْ تَبَوَّأَ كُرْسِيَّ الْعَرْشِ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَأَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ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 وَلَقَدْ جِئْنَا بني آيَةً من العذاب <سؤال> الْعُظْمَى وَلَقَدْ جِئْنَا بِالنَّاسِ آيَةً مِنَ الْآدَاثِ الْعُظْمَى نَأْتِيكُمْ وَلَقَدْ أَخْضَرْنَاهُ عَلَى إنها إلا مرتدنا ولا وما يحببون شريف فأحكوا بها بأي الله منهم تصريقين أهم فير الأنقام قفعه والذين لم ينقضي فهددناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهم لاعين ما خلقناهما إلا بحق ولكن فرعه لا يعلمه إلا يوم الفصل من قاطم أزمعين لا يغنيه ولا نعمل أشيء ولا هم إلا من رحم الله والعزيز الرحيم إن شجرة الزفون طعام الأذين فالنهر يولي البطون فغل الحميل كل فأكلهم إلى سوران الجديد ثم صدوا فوق رأسهم من عذاب الحميد دق إن كانت العزيز الكريم إن هذا ما كون به المتقين في المقام الأمين في جنة وعوزة يلبسون من سودس وإستبعى المتقامين كذلك وزوجناهم بحور العين. يدعون فيها لكل فاتحة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت كتبولة. الله قداب الجحيم قد من كَذَلِكَ ذلك هو الفوز العظيم فإنما إرسوناه بمسانك لعلمهم يتذكرون فارتقل إنهم مرتقلون حامين منزل الكتاب من الله عزيز الحقيق إن في السماوات والرض لآنات للمؤمنين وما يبث من دابة الآيات فآلات من قومي يغلون واختلاف الليل والمهار وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء في استفاحة بالأرض بعد مضحة وقصريب الياح آلات من قومي يعقلون إذن آلات الله بعض الله وإذن لكل أفاكلة يسمعوا آياتنا تطلع عليكم بيسروا مستدرون تاهم يسمعها ويبشروا معذاب أليم وإذا علموا إلى آياتنا شيئا اتخذها نزولا أولا رأيك لهم عذاب مهيب يمرائهم جهنم ولا يوقعهم ما كسبوا شيئا ولا ماتخذوا من هدون الله من الأولياء وما ماتخذوا ما من هدونه هذا دا هدرا والذي یا قطعون بی آیت ربیم و با